بوك تو شישים وخمش خمسة وستون خمسة وستون شلילה <شليلا> شتيים النفي اثنان النفي اثنان هتبعت <النفي اثنان> يكرا؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ لا، هي أولا غاك مئة يورو لا، يكلف مئة يورو فقط لا، يكلف مئة يورو فقط لكن معي خمسون فقط لكن معي خمسون فقط سيامت كبار؟ هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ لا، أدائن لا لا، ليس بعد لا، ليس بعد أولاً كبار مسايم لكن سأجهز حالاً لكن سأجهز حالا أطتس ماق؟ هل تريد مزيدا من الشبة؟ هل تريد مزيدًا من الشربة؟ لا لغ لا لغ لا لا أريد أكثر لا لا أريد أكثر؟ دة ا ايسيم هل صرة لك مدة طويلة وأ تتسكن هنا هل صار لك مدة طويلة وت تتسكن هنا؟ لو. غاك خودش خاد لا صار لي شهر واحد لا صار لي شهر واحد أفال أني كفر مكيغا هربيا نشيم وقد صرت أعرف الكثيرين وقد صرت أعرف الكثيرين أتنسا أتمخارها بايتا تسا غ هل تسافر غداكم لاك غداً لا فقط في العطلة الأسبوعية لا فقط في العطلة الأسبية خغ كغ ولكن سرج يومح؟ ولكن سأرجع يوم الأحد هيم بتخك غب جيغط؟ هل قد بلغت ابنك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنك سن الرشد؟ اللههش وصر بالاد لا هي الآن بلغت السابعة عشرة لا؟ هي الآن بلاغت السابعة عشر ولكن قد صار لها صديق كنولة www نكودا بي أو أو كي شتايم نكودا دي إي למצוא את הטקסט ואת הספרים.